وَجَعَل لِي لِسَانَ صِلْقٍ فِي الْآخِرينِ وَجَعَل لِي مُورَتَة جَنَّةٍ نَعِيمٍ وَأَغْفِر لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِلِ وَلَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبَاطِلُ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبردت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله اليوم صونكم أو ينتصون فكُبِقِبُوا فيهاهم والغاوون وجنود إبليس يمعون قالوا وهم فيها يختصون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ